إن كذبوك فقل ربكم ذو رحمه واسعه ولا يرد باسَهُ عن القوم المجرمين سيقول الذين اشركوا لو شاء الله ما اشركنا ولا ابانا ولا حرمنا من شيء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 قل فلله الحجه البالغه فلو شاء هذاكم اجمعين قل هل من شهداءكم الذين يشهدون ان الله حرم هذا فان شهدوا فلا تشهدوا معهم وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وبالوالدين احسانا ولا تقتلوا اولادكم من املاق نحن نرزقكم واياهم ولا تغربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق وَرِزْقُكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ